الحمد لله المنفرد باسمه الأسماء المختص بالعز الأعز الأحمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى الظاهر لا تخيلا ولا وهما الباطن تقدسا لا عدمى أسبغ على أوليائه نعما عما وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسوهم عربا وعجما وأزكاهم محتدا ومنما وأرأف وأشدهم بهم رأفة ورحما زكاه روحا وجسما وحاشاه عيبا ووصما وآتاه حكمة وحكما وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما فآمن به وعزره ونصره من جعل الله له في مغنم السعاده قسما وكذب به وصدف عن اياته من كتب الله عليه الشقاء حتما ومن كان في هذه اعماء فهو في الاخره اعماء صلى عليه الله صلاه تنمو وعلى اله واصحابه وسلم تسليما بعد فان خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعاه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قال ربنا سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه الآية ذكر الله فيها لماذا خلقنا علة خلقنا أن نكون عبادا والله عز وجل لما أمرنا بهذا وبين لنا أن هذه هي علة خلقنا علم أن بعد عباده لن يستجيب إلا بتشوق فشوقنا لكن قبل ذلك أحب أن أقدم بين يدي كلامي بفذلكة عربية العباد جمع مفرده عبد والعبيد جمع مفرده عبد العبد في اللغة العربي يطلق على المملوك العبد في اللغة هو ضد الحر لكن العبد أحياناً يجمع على عباد وأحياناً يجمع على عبيد الفرق بينهما في الغالب أن العبد الذي هو المملوك المشترى بالمال يجمع على عبيد والعبد الذي هو العابد يجمع على عباد هذا في الغالب على هذا كل خلق الله عباد كل خلق الله عبيد وليس كل خلق الله عبادا كل من خلق الله عبيد لماذا؟ لأنهم مملوكون له مقهورون له إذا قال أحدهم مت مات وإذا قال أحدهم امرض يمرض لا أحد يقدر أن يقول أنا لا أموت الآن إذا أتاه الأمر من الله بأن يموت وليس كل الناس عبادا فمنهم من آمن ومنهم من لم يؤمن ومنهم في جملة المسلمين منهم من قيل له زكي ولم يزكي ومنهم من قيل له زكا وزكا فكل الناس عبيد وليس كلهم عبادا ولو أدرك الناس ما أعد الله لعباده لرجوا أن يكونوا كلهم عباداً. أنا أبين لكم ما أعد الله للعباد الله عز وجل يحفظ عباده من الشيطان الرجيم ويلطف بهم ويكون قريبا منهم ويغفر ذنوبهم ويقبل توبتهم ويرحمهم ويؤمنهم يوم الفزع الأكبر ويدخلهم الجنة ويؤتيهم في الجنة في الجنة نعيما ليس مثله شيء والآن أفصل لكم هذا الذي أجملته الله عز وجل يحفظ عباده من الشيطان الرجيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان عبادي الله عز وجل يلطف بهم الله لطيف بعباده الله عز وجل يكون قريبا من عباده وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الله عز وجل يغفر ذنوبهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا قل يا عبادي الله عز وجل يقبل توبتهم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده الله عز وجل يرحمهم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم عبادي الله عز وجل يؤمنهم يوم الفزع الأكبر يوم يخاف كل بشر يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يا عبادي الله عز وجل يدخلهم الجنة جنة عدم الظنة وعد الرحمن عبادة وإذا أدخلهم الجنة أعطاهم نعيماً لا يحيط بكنهه أحد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين هذا بعض ما شوق الله شوقنا الله به لندخول في زمرة العباد هل تعلمون خلقاً أرحم بخلق من أم بولدها؟ هذه الدنيا لا يعرف فيها خلق أرحم بخلق من أم بولدها وذلك قال شوقي وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هم الرحماء وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَرْحَمُ بِعَبْدِهِ مِنَ الْأُمِّ بِوَلَدِهَا روى الشيخان في صحيحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مرأة في من السبي في غزوة من الغزوات وقد تحلب ثديها تحلب ثديها إمتلأ لبن فتحتاج أن ترضع وقد غاب عنها ولدها لا تدري أين فرأت صبيا من السبي فأخذته فألزقته ببطنها فألقامته ثديها ثم نظرت فرأت صبيها فأخذته وضمته النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرون ذلك المنظر فقال لهم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ أترون هذه؟ أتظنون أن هذه تطرح ولدها وتلقيه في النار؟ فقلنا يا لا يا رسول الله وهي قادرة على أن لا تطرحه يعني لا تطرحه اختيارا أبدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعبده من هذه بولدها أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين من أراد أن يعلم وأن يقف على شرف العبودية لله لينظر إلى آيات من القرآن العظيم أنتم تعلمون قصة الإسراء وتلك الرحلة العجيبة التي أسرى الله فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى, المد... إلى بيت المقدس وتلى ذلك عروجه به إلى حيث لم يعرج أحد في هذه الرحلة العجيبة في, هذه... في هذا التقريب العظيم وصف الله نبيه بوصف العبد سبحان الذي أسرى بعبده ولم يختر له وصفا غيره لم يقل سبحان الذي أسرى بنبيه ولا برسوله ولا بمحمد سبحان الذي أسرى بعبده لماذا يختار له هذا الوصف في تلك المقامات العالية لنستشف منه عظم هذه المسألة قال ربنا سبحانه وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدأ يصفه في مقام الدعوة إليه وفي مقام الرسالة وفي مقام طلب الجماهير وأنه لما قام عبد الله يدعوه في مقام القرب منه في العروش في مقام الدعوة إلى الله الذي أشرف المقامات في مقام إنزايا القرآن عليه وهو الاستفاء لما استفاه الله لإنزايا الوحي عليه يقول تبارك الذي نزال فرقان على عبده فيصفه بالعبودية لماذا؟ لأنك إذا بلغت مقام العبودية لله فهذا أشرف مقاماتك لا مقام يعلو فوقه أبداً وهذا ينبه إليه أيضاً رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم لما قال صلى الله عليه وسلم أحب اسماءكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن لماذا كان هذان الاسمان أحب الأسماء إلى الله معنى أنه أن هذا الاسم أحب من اسم محمد وهو اسم نبيه صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء يا الله أو أحب أسمائكم يا الله عبد الله وعبد الرحمن لماذا؟ هل إضافة؟ إضافة العبودية وإذلك كانوا كان العلماء الذين يفهمون عن الله ويعقلون عنه يرون أن أشرف نسابهم وأحبها وأحسنها وأفضلها وأعظمها أن يقال له عبد الله قال قضي عياد السبدي المغربي رحمة الله عليه ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمصي أطأ الثريا وكدت ببطن قدمي أطأ أنجم السماء دخولي تحت قولك يا عباد وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم قد خمسها بعضهم فقال إذا كان السماح إليك يعزى فحاشى بالذي, قربت أجزى فحاشى بالذي قدمت أجزى وذا فقري إليك أراه كنزى ومما زادني شرفا وعزى وكت بأخمصي أتأثري على مأمول رحمتك اعتمادي دعاني للجراءة والتمادي وأطمعني الرجابك وأطمعني الرجابك لاعتقادي دخولي تحت قولك يا عبادي وأنصيرت أحمد لي نبيا إذا علم هذا الله عز وجل لما شوقنا إلى الدخول في زمرة العباد لم يتركنا هملا وكل واحد يتصور كيف هو العبد كيف العباد بل أخبرنا ووصف لنا عبادة المرضية عنهم الذين كل من سلك سبيلهم وصل إلى ذلك المقام وهو قول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وعباد الرحمن من أراد أن يعرفهم ويعرف صفتهم وأخلاقهم ليستن بسنتهم ويتبع سبيلهم ها هي في القرآن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما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 نسأل الله أن يسلكنا في عباده الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وحزبك المنتخبين ووفدك المتقبلين اللهم اجعلنا ممن يسمع القول فيتبه أحسنه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليه تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وابصارنا وقوتنا مأحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر أهمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا اللهم احفظنا بإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشبت بنا أعداء ولا حاسدين اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم أصلح حكام المسلمين ومحكوميهم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته